عبده ورسوله ومصطفاه وخليله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انا نسألك التوفيق والسداد اللهم إنا نسألك أن تنور بصائرنا وأن تشرح صدورنا لما في خير الدنيا وخير الآخرة أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الدرس السابق توقفنا عند بداية القسم الأول الذي عرفنا الله عز وجل فيه بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال تلك الأبواب التي أشرنا إليها إذن نشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا القسم إذ كلمة كلمة وفقره فقره حتى نرى كيف عظم الله سبحانه وتعالى قدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه قال القاضي أبو الفضل اياد رحمه الله تعالى لا خفأ على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحه من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه أي وتخصصه خصوصه بمعنى تخصيص وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لإمام أي لا تنضبط لأي إنسان إذا لم تكن تنضبط لإمام فكيف تنضبط لغير إمام بما من, من لا انا لا وتنويه من عظيم قدره بما تكل عن الألسنة والاقلام بمعنى أن الله سبحانه وتعالى نوها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بما تكل عن الألسنة والأقلام بمعنى تعي الأقلام وتعي الألسنة ولا ينتهي قدر محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه ومحاسنه فمنها أي من تلك المحاسن والفضائل والمناقب فمنها ما صرح الله تعالى به في كتابه ونبه به على جليل نصابه نصاب بمعنى المنزله المقدار اي صرح في القران الكريم ونبه على عظيم نصاب محمد صلى الله عليه وسلم أي على عظيم قدره ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه من اخلاقه وادابه فقد ورد في القران الكريم ان الله سبحانه وتعالى أثنى على اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وخص وحب العباد وحد العباد على التزامه وتقلد إيجابه حد الله سبحانه وتعالى العباد على تقلد محمد صلى الله عليه وسلم تقلد إيجابه أي ما أوجبه الله عز وجل من طاعته واتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولاء كان الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تفضل على سائر الناس على سائر البشر بل كما تفضل على سائر المخلوقات فهو الذي تفضل أولى اولى بمعنى أعطاء ثم طهر وزكى الله سبحانه وتعالى هو الذي طهر وزكى طهر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم طهره بماذا؟ بشق صدره صلى الله عليه وسلم طهره بتحليته بآذاب فاضلة ومكارم جميلة وزكى زك الله سبحانه وتعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم في أسوته زكى سبحانه وتعالى في أمره ونهيه زكى الله سبحانه وتعالى في فؤاده وبصره ماذا غلب بصره وما طغى ما كذب الفؤاد ما را وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا زكى الله سبحانه وتعالى سلوكه فقال ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى ناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل بما أن ضل أي لا عن عبادة ما كان يعبده آبأه, آبأه وقومه من أمور الجاهلية أي عبادة الأصنام فكانوا يعتبرونه صلى الله عليه وسلم شاذا ويعتبرونه ضالا أي منحرفا عن منهج القوم في العبادة فقال الله صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب بالضلال والغواية ولكنه صلى الله عليه وسلم هداه الله فهدا به هداه الله سبحانه وتعالى وهدا به. ثم مدح بذلك واثنى ثم مدح الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بذلك بذلك التزكيه وبذلك التطهير وبذلك التحرية وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بذلك ثم أتاب عليه الجزاء الأوفى ثم الله سبحانه وتعالى اعطاه اعطى لمحمد صلى الله عليه وسلم الجزاء الأوفاء على تلك الصفات وعلى تلك المكارم يعني ما جمل الله سبحانه وتعالى ظاهره وباطنه إلا ليجزيه على ذلك الجزاء الجزاء الأوفى وليبعثه في المقام المحمود الذي لا يقوم فيه أحد غير محمد صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم كما في حديث كما في صحيح البخاري أن الناس يوم القيامة يعني يقفون في الموقف وقتا طويلا ثم قال بعضهم لبعضين لو ذهبنا إلى آدم لنستشفعه عند ربنا لعل الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعته فذهبوا إليه وسألوه أن يشفع لهم فلم يقبل آدم عليه الصلاة والسلام وقال لهم اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فإني فعلت كيت وكيت أي أكلت من الشجرة وعصيت الله سبحانه وتعالى في منان عنه اذهبوا إلى غيري فذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام فقال لقد دعوت على قومي بالهلاك اذهبوا إلى غيري يعني كل واحد منهم يذكر خطيئته وخطايا الأنبياء بمتابة حسنات الأبرار سيئات المقربين الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعصون ولكن هذا الذي يعتبر بنسبة إليهم خطايات ينشحها كبيرة بالنسبة لهم هما هذا عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة والله سبحانه وتعالى أراد من, هذه من هذا العمل أن يكون سببا سببا للنزول إلى الدنيا وللعودة من الدنيا الى. إلى الجنة إلى حيث كنا إلى حيث كنا وهو الجنة ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام اعترف بأنه أخطأ وأنه أكل من الشجرة ولكن لما قال له موسى عليه الصلاة والسلام يا ابانا آدم لماذا خرجتنا من الجنة هل تركت تلك الشجرة تخلينا الهي في الجنة بخير على خير قال له يا موسى يعني أتخاصمني أو أتعاتب على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى بمعنى غلبه في حجة لأنه رد الامر إلى القضاء والقدر ثم ذهب الناس إلى إبراهيم وبعد ذلك ذهب الناس إلى موسى وذهب الناس إلى عيسى عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم يذكر خطئته إلا شكون لماذا تذكر شيء خطيئة عيسى عليه الصلاة والسلام إلا عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لم يذكر خطيئة ولكنه قال يذهبوا إلى غيري تذروني لماذا لماذا تذكر خطيئة نعم لأن جدته حنى دعت لما ولدت مريم قالت وإني اعيذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا الله سبحانه وتعالى عاصم عيسى عليه الصلاة والسلام من أن ينخسه الشيطان حين يولد قال نفس ما من مولود إلا وينخسه الشيطان حين يولد إلا مريم وابنها هجج الناس فقط لكي يضرب. يضرب الشيطان في الخاصرة ذي الإنسان فيكون له حد في ذلك الإنسان فيقعه في الخطا إلا مريم وابنها بسبب ماذا؟ بسبب هذا الدعاء دعاء حنة امرأة عمران التي قالت وإني وضعتها أنت وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وزريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فلم يذكر الخطيئة ولكن قال اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وذكروا له فضائل هم يذكروا الفضائل الأنبياء والأنبياء يذكرونه خطاياهم وهذا من ما ينبغي ان نتعلمه نحن ان نتعلم الادب اذا كان الناس يمدحونني فانني لا ينبغي ان أغفل على مدى على خطاياي على ذنوبي فاصدق ما يقوله الناس وانسى ما انا عليه من الخطيئه انا اعرف الناس بنفسي واذا خلوتوا بنفسي اني افعل الافاعيل واذا كنت مع الناس يعني ظهرت لهم بمظهر جميل وبكلام جميل الى اخره فاذا هم يمدحونني بما يظهر لهم ولكنهم لا يعرفون شيئا عن ماذا؟ عن خبيئتي وعن سري الذي أخفيه عليهم. الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقول لهم الناس أنت آدم خلقك الله بيدك نفخ فيك من روحي وسوء إلى اخره فيقول لنا أكلت من الشجر. يذكر الخطيئة. نوح أنت أول رسول ما الله سبحانه وتعالى إلى البشر وأنت الذي أكرمك الله بالسفينة وزريتك هم الباقون على وجه الأرض فيقول لا دعوت على قومي بالهلاك لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول أنت أبو الأنبياء أنت الخليل الرحمن أنت كذا فيذكرنا مناقبة فيقول كذبت ثلاث كذبات قلت اني سقيم وقلت بل فعله كبيرهم هذا فسألهم كانوا ينطقون وقلت هذه أختي وش كذبت هذه ولا ماشي كذبت ماشي كذبت هذه تسمى التورية يعني يتكلم بكلام يحتمل معنيين يريد أبعد المعنيين هي أخته في الدين وهو سقيم بماذا بعبادة الأصنام يعني المرض المعنوي أن الإنسان عندما يرى شيئا يكرهه فإنه يمرض في قلبه يكون الغليان في قلبه فأخذ الخلق بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا الكبير المتعال الذي لا يريد أن يعبد, أن يعبد غيره كن هو هو الله سبحانه وتعالى الكبير الذي لا يريد أن يكون له ند في الأرض الذي له الكبرياء في السماوات والأرض هو الله سبحانه سبحانه وتعالى يذهب إلى غيره فيذهبون إلى موسى فيقول أنت كلم الله كلمك الله سبحانه وتعالى بدون حجاب ويذكرون منا قباه الله الله عزوجل إليك الألواح من فوق سبع سماوات فيقول لست هناكم انا ضربته القبطيه فقتلته من غير من غير فاذهبوا الى غيري فاذهبوا الى عيسى عليه الصلاه والسلام ولم يذكر خطئه كما ذكرنا وقال اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم اتدرون بماذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحوه بانه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وهذه عظيمه جدا ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر هذه فضيلة ومن قبع أن الله سبحانه وتعالى طهر ماضيه وطهر مستقبله زك ماضيه وزك مستقبله فلم يذكروا أن الله سبحانه وتعالى فرق لك القمر ولا شق لك كذا ولا فعل من الآيات التي تنتهي ولكنهم ذكروا له ما, يشاركه فيه ما تشاركه فيه أمته ما تشارك في الأمة من مغفرتي الذنوب لأن هذه المرقبة الناس يريد كلهم يريد كلهم يريد أن يتنافسوا عليها ولذلك ورد في كثير من الأحاديث أن من فعل كذا وكذا غفر الله له وما تقدم من ذنبه ولكن ما فيه وما وما خاص بمن؟ خاص بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن هذا الفقرة ما يتعلق بالكلام عن النبسة في القرآن الكريم الفقرة الموالية ما يتعلق بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم بما خلق الله عز وجل عليه محمد صلى الله عليه وسلم من الصورة الحسنة الصورة الجميلة والشمائل المحمودة ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه ما أبرزه الله سبحانه وتعالى للعيان اي للناس يرونه عيانا على أتم وجوه الكمال والجلال على اتم وجوه الكمال والجلال الكمال البشري والجلال البشري الذي أظهر الله عز وجل فيه قسطا من كماله وجلاله لأن كمال الله وجلاله في إين يتجلى يتجلى في صنعاته يتجلى فيما أبدعه من هذا الكون يتجلى فيه جلاله ويتجلى فيه كماله فيستحيل أن يكون الناقص قد فعل كل هذا ولذلك الله سبحانه وتعالى لما خلق محمد صلى الله عليه وسلم على أحسن صورة هذا يدل على كمال الله أولاً ويدل على كمال محمد صلى الله عليه وسلم ثانياً وتخصصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة المذاهب ما ذهب إليه الإنسان يعني كل واحد منا له مذهب ولا لا أولاك تعرف غير المذاهب ديال أصحاب المذاهب كل واحد منا له مذهب يعني يذهب الى مكان معين يجالس اناسا معينين يحب شيئا معينا من اللباس شيئا معينا من الكلام شيئا معينا من الماكل والمشارب يعني كل واحد عنده عنده مذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم له من هذه المذاهب اجملها له من, من هذه المذاهب كرموها فلا يذهب محمد صلى الله عليه وسلم مذهبا ما في فعل ما او في قول ما إلا وكان ذلك المذهب على احسن على أحسن ما يران والفضائل العديدة فضائل التي لا تعد وتأييده بالمعجزات الباهرة المعجزات الباهرة التي بهرت العقول يعني, وأسقطت، أسقطت يعني اجتهاد العقول لأن العقول لا مجال لها في ماذا؟ لا مجال لها في إدراك حقيقة المعجزة لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة فإذا كان خارقاً للعادة فلا مجال للعقل فيه يعني ما تخطش في المعجزة بالعقل ديالك كيف ذهب إلى البيت المقدس وإلى سدرة المنتهى ورجع في نفسه الليلة والمسافة بعيدة كم فيها من سنة ضوئية كم فيها من كذا وكم فيها من كذا لا مجال للعقل فيه لأن هذا يدخل تحت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فأمر الله سبحانه وتعالى لا علاقة له بالزمان ولا علاقة له بالمكان ولا علاقة له بالقدرة لأن القدرة مطلقة لأن هذه العناصر هي عناصر الفعل عناصر الفعل هي الزمان والمكان والقدرة فالإنسان يقول لك كم أين اصنع لك كذا هنا إذن المكان في كم من الوقت كذا وكذا من الأيام أو كذا وكذا من الشهور هذه الشهور التي تطلبها على حسب ماذا؟ على حسب قدرتك على حسب طاقتك أنا أنجز هذا العمل في ستة أشهر والآخر يقول أنا أنجزه في أربعة أشهر هو قادر أكثر ولكن اذا نسيب الفعل لله سبحانه وتعالى فلا, فلا زمان ولا ولا مكان اما القدره فهي قدره مطلقه التي لا يعجزها شيء في السماوات ولا في الارض إذن فالمعجزه شيء خارق للعادة لا مجال للعقل فيه والناس يعني ادرك الناس لمعنى المعجزه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي قال له الناس قد ذهب محمد صلى الله عليه وسلم إلى كذا إلى بيت المقدس ورجع عمي ليلة هي هذا قال نعم إذا قال ذلك فقد صدق إذا قال ذلك فقد صدق علاش وغليش يخدم العقل دياله في هذا الباب هذا لأنه كان يقول الإعجاز عن الإدراكي إدراك الإعجاز عن الإدراك إدراك يعني إذا لم تستطيع أن تدرك فهذه هي, هي الإدراك في الحقيقة لماذا؟ لأنك أدركتها لك لا تستطيع أن تدرك قدرة الله عز وجل وطاقة الله سبحانه وتعالى إذن وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة البراهين هي المعجزات البرهان ما هو برهان محمد صلى الله عليه وسلم على أنه رسول من الله هذا برهانه القرآن برهانه هذا الخلق الجميل برهانه هذا الخلق الجميل برهانه يعني الله سبحانه وتعالى اعطاه البراهين كثيره والكرامات البينه الكرامات الكرامات ما اكرم الله به الانسان والعلماء يقول الكرامات تكون للنبي وغير النبي بينما المعجزه تكون للنبي فقط ولا تكون لغير الانبياء فالكرامه الفرق الكرامات لغير الانبياء والمعجزات للانبياء واذا قلنا مثلا في حق المعجزه كرامه فهي كرامه لأنا الله سبحانه وتعالى أكرم, أكرم به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا يقول القرآن الكريم أكراما أكرم الله بها محمد صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه نقول هذه معجزة أيد الله بها محمد صلى الله عليه وسلم فهي من ناحية إكرام لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم وهي من ناحية أخرى إعجاز لمن لقومي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني إذا نظرنا إلى إلى الناس الذين تحداهم القرآن الكريم نقول أعجزت من؟ البشر ما سيوه محمد صل الله عليه وسلم وإذا قلنا كرامة أكرمت من؟ أكرمت الذي كانت في حقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عليهم وصلاة واسلم ولكن لا نقول في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم معجزة وكرمة في الوقت نفسه. وإنما نقول كرامة لأنها لم تكن على سبيل الإعجاز والتحدي وإنما كانت على سبيل بيان الفضل على سبيل الكرام وعلى سبيل بيان الفضل على على هذا الشخص وقد بوب النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المعروف لدى الجميع رياض الصالحين باب كرامات الاولياء وجب فيها من بين ما جاء في هذا في هذا الباب الحديث ديال, ديال سيدنا سيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه لما اخذته قريش وذهبت به إلى الحل ليقتلوه خارج الحرم لأن عندهم العقل وما عندهم العقلية، شد المسلم يقتله وما يقتله في الحرم، على يعني تقديسا للحرم، ولكن المؤمن قداسه المؤمنين اعظم عند الله من قداسه الحرم، حرمة المؤمن اعظم عند الله من حرمه الحرم، ولكن هذا أدي الموازين منقلبة، لديهم الموازين، فما يعرفون ما يفعلون. فخرجوا بخبيبين للحل يقتله فربطوه في جدعي شجرة ثم يشددون إليه السهام ويقولون له أرضى أن يكون محمد مكانك يعني إذا فقط إذا قلت أنا أرضى أن يكون محمد في هذا المكان أطلقنا سراحك فقط أن يرضى مش ان ان يكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يرضى بذلك بمعنى ان يق ان يقول سبه أو ان يقول كلاما ناقصا في حق محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يطلق قال لا والله لا ارضى ان اكون في اهلي يا اكون في اهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشكو يعني لا يرضى هو ان يكون في اهله بمعنى ان يكون بخير وعلى خير ويشكو محمد صلى الله عليه وسلم بشوكه الشوكه اذا اذت محمدا صلى الله عليه وسلم فإنها تودي هذا الرجل اولا لما فيه وفي قلبه من, محب... من محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأوا هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تناوشوه بالسهام فقتلوه رضي الله تعالى عنه وارضاه شهدوا في القصة أن أحد المؤمنين راقبه في الليل فأراد أن ينزله من من الجذع لكي يذنبه قال فأنزله في دابي المشركين الذين يتربصون به يعني يتبعوه باش منه هذا هد... الجذع ينزله بيد قال فأسقطها يعني ليتخفف ثم دار شكرا هذه السداده المقداد المقداد بن الاسود والزوير بن العوام رضي الله تعالى عنهم هما امه كامله يعني رجلان امه كامله يعني فضار في المشركين يقاتلهم ففروا قال فعدت الى الجثه فوجدتها غير موجوده هل ابتلعتها الارض ام ارتفعت الى السماء ما ادري المهم الجثه الى يوم الناس هذا ما عرفت اين دفينه جثه خويا رضي الله هذا من كرامات الأولية وجب فيها كذلك قضية عاصم بن ثابت يعني قائد هذه المجموعة قائد هذه المجموعه قتله المشركون هناك على على الجبل فجاءوا ليحجزوا رأسه باش ياخذوا الراس ديالو باش يبيعوه في مكة هذا بانوا لحيان هذ الناس هذه اللي قتلتها هذه الجماعه من المجاهدين بغاو يديوا الراس ديال سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه باش يبيعوه في مكة للمشركين بثمن باهظ لماذا؟ لأنه قتل واحد من المشركين في بدر. قال فذهبوا إليه فبعث الله عليهم ظلة من الدبر. يعني واحد السحابة ديال ديال النحل. ما يقدرش يوصلوا أشياء يأخد الرزق. من الكرامات الأولية. أش قالوا قالوا خصنا نجلس الليل ويمشي الدبر الدبر ش شنو الدبر؟ النحل أو ذكروا النحل. يعني النحل اللي وال كقرسم زيان وسميته. قال فلما خليه وخليه الدبر حتى يمشي بالعشيه عند عند عند غروب الشمس ومشي نحلف حالته وانا حنا ناخذ الراس قال فلما كان الغروب ارسل الله سحابه من المطر سحابه من, من من من الدبر بالنهار وسحابه من المطر بالليل. فحملت جدته عاصم ثابت رضي الله بن عاصم رضي الله تعالى عنه فحملت جدته فهدابنتها في السيل فما عرفوا اين توجد فرجعوا بخفي حنين كما يقال يعني رجعوا خائبين فالله عز وجل لم يطلعهم ولم يمكنهم من من من قطع راس هذا الصحابي يعني الفقهاء فقهاء السيره توقفوا عند هذه النقطه قالوا لماذا مكنهم الله من قتله ولم يمكنهم من حز رأسه قالوا لأن قتله شرف له وشهادة وحز رأسه متلة به والله سبحانه وتعالى منعهم من المتلع ورزقه الشهادة الله سبحانه وتعالى عطاه الشهادة ولكن منعهم من أن يمثل به المشركون وأن يلعبوا برأسه فمنعهم بذلك على كل حال هذه كتسم كرامات الأولية الأولية لا يستنزلون الكرامات ولكن الله عز وجل هو الذي ينزلها عليهم بمعنى ما ما تبقى تصلي وتصنى وتصنى الكارمة لا إذا كنت تصنى كارة لك خسر إذا كنت تصنى باش الله سبحانه وتعالى يظهر على يديك أمورا يستعظمها الناس و... يعني يقبلون يدك ورجلك من أجل ذلك ويغذقون عليك الأموال وكذا إذا وصلت هذه الدرجة فأنت من الخاسرين عاداً إلا هو إياك من الخسران أما أن يظهر الله عز وجل عليك من كرامته ما شاء فهذا أمر موكول له يدل على أن الله سبحانه وتعالى أحبك وأن الله سبحانه وتعالى اراد بك خيرا والكرامات البينه التي شهدها من عاصره وراها من ادركه شاهدها من عاصره شكون من الذين عاصروه سوى الصحابه وراها من ادركه او هم الصحابه وعلمها علم يقين من جاء بعده شكون هم التابعون الى يوم القيامه يعني الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا هذه الكرامات شاهدوا هذه المعجزات من خلال ماذا؟ من خلال ما وصل إليهم من العلم وعليمها ولذلك استعمل كلمة وعليمها علم يقين من جاء بعده صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. والقاضي عيض رحمه الله يعني عنده واحد يقين وحد الإيمان يعني كي يستعمل كلمة كي اخترها علم يقين ماشي علمها الاستئنات اللي كيقرا هو المعجزات مثلا ولا كيقرا الشمائل ولا كيقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا يقراوها للاستئناس بمعنى انه فقط يقراوها كما يقراو كتب التاريخ ولكن يقراوها كما يقراو القران الكريم يقراوها لانها حياه صاحب الشريعه التي هي ايضا شريعه ولذلك استعمل كلمه يقين هنا علم ذلك علم يقين واش علما مؤرخيا وعلما علم التاريخ واش يقين ولا نزغ التاريخ نسبي نسبي أنت تحكي وهذا يحكي وهذا يحكي وكل واحد يحكي خلاف ما يحكي الآخر ولكن عندما يتعلق الأمر بحياة صاحب الشريعة بحياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فلا بد أن يخذ هذا الدين عن استقاطه وبالتالي يصير إلى بعلم اليقين حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا أي حتى انتهت الحقيقة اخي النبي صلى الله عليه وسلم الينا عرفناه معرفه يقينيه وعلمناه علما يقينيا مما وصلنا من القران الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وصلنا في كتب السيره وفي كتب الشمائل وفي كتب وصلنا وينظر رحمة الله تعالى عليه إلى ان ما نحن فيه من نعمة الايمان والإسلام هي من فيوضات أنوار الرسول صلى الله عليه وسلم لولا هما كنا شيئا مذكورا لولا هما جلسنا في مثل هذا المجلس لولا ما ذكر الإسلام ولا المسلمون ولا الفتوحات ولا المساجد ولا ولا ولا كل هذا من فيوضات نور الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا المسجد الذي نحن فيه من بركات محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول البصير رحمه الله لولا هو لم تخرج الدنيا أشعره عدم المقصود هنا الجاهلية التي كان عليها الناس التي كانوا منعدمين في الجاهلية منغمسين في الجاهلية لولا محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج الناس من الظلمات التي هي العدم إلى النور الذي هو الإسلام فمحمد صلى الله عليه وسلم هو سبب كل نعمتنا كرمنا الله عز وجل بها صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا حدث القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ هذا الشيخ شيخ قاضي عياض رحمه الله أبو علي الصدفي معروف بابي علي الصدفي الشهيد وكانت له رحلة إلى الشرق وقد أخذ السيرة عن, عن المشارقة فرحل بها إلى المغرب وخصوصا الشمائل المحمدية لترميدي رحمه الله تعالى عليه أخذها عن العراقيين والخراسانيين ورحل بها إلى المغرب فأبو الفضل عياد رحمه الله تعالى يحب كثيرا أن يقول عن هذا الرجل لأنه يقطع به المسافات ما يسمى به العالي في السند يعني يقطع به المسافات بحيث قال, قال القاضي أبو الفضل عياد عن أبي علي الصدفي عن ابن شافور أو شاهور واحد في العراق بمعنى واحد المسافة الكثيرة قطعها بشخصين قطعها بشخصين وهذا يعني يجد له أصحاب الرواية لذة عظيمة لما عندما تنتقل من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق تجد لذلك لذلك وحلاوة في علم الرواية والدراية حدث القاضي الشهيد أبو, الحسين أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله قراءة مني عليه يعني كي يقرأ شكون اللي كي يقرأ القاضي عيد هو الشيخ ديالو كي يسمع له كي يتسنت له فأجازه وهذا يسمى قراءة على الشيخ فأجزه وعلى ذلك قال أخبرنا أبو الحسين وفي بعض النسخ حدثنا أبو الحسين لمبارك عبد الجبار هذا أيضا من المشارك يعني القاضي عيد أبو علي الصدفي عبد الجبار في ال المبارك من عبد الجبار في المشرق وهذا من المبارك عبد الجبار من, من شيوخ أبي علي أبي طاهر السلفي أبي طاهر الس بمعنى أبو طاهر السلفي مشي السلفي أبو طاهر السلفي والسلفة هي الشفة المقطوعة كان جده مقطوع الشفة فله ثلاث شفة فيقال له سلفة بالفارس سلفة بالفارسيين صاحب الأشفة الثلاثة يعني ثلاثة الشفة فسمي السلفة يعني سبتا إلى جده هذا بطاير السلفة يعني عمر طويلا يعني فاتمية في العمر ديالو ودوز واحد لمدة في الشرق ودوز واحد لمدة في الإسكندرية ورحل إليه المغاربة فأخذوا عنه قضي عيض لم يرحل إليه لأنه لم, لم يرحل إلى المشرقي ولكن بعث له بالإجازة والقاضي عيض بعث له أيضا بالإجازة يعني كل واحد منهم أجازة أجازة الآخر أجازة الآخر فيقول مثلا حدثنا يمكن نلقى شيء رواية عنه حدثنا أبو طاهر إجازة أو كتابة منه الي يقول حال الكلمات يعني اجازه ولم ولم يره فكان الـ فكان الـ ابو, أبو عبو علي الصدفي وابو طاهر السلفي يعني في في مستوى واحد رغم مكانة أبو, ابو طاهر السلفي فكان القاضي رحمه الله تعالى ان يحب ان يقفز على أبو طاهر السلفي الى شيخه المبارك من عبد المبارك من عبد الجبار من اجل ان يصل رواية المغاربة برواية المشارقة يعني قفزا على ابي طاهر السلفي الذي وشيخه شيخه ب الاجازه كتابه فهمت لان الاجازه كتابه هي الاجازه قراءه فاراد ان يقول انا قرات على فلان وفلان قرأ على فلان الى النبي صلى الله عليه وسلم خير من كتب الى فلان وكتبت الى فلان على كل حال هذه بعض الامور اللي كنت تلقبها بامور السند قراءه مني عليه قال حدثنا ابو الحسين مبارك بن عبد الجبار وابو الفضل احمد بن خيرون قال حدثنا ابو يعلى البغدادي في سبحتي قال حدثنا ابو علي السنجي قال حدثنا محمد بن حمد بن محبوب هادي بن محبوب يسمى المحبوبي له روايه الشمائل عن الترمذي تسمى روايه المحبوبي ولكنها لم تدخل المغرب إلا في القرن الثامن الهجري أدخلها ابن رشيد السبتي يعني الرواية ديال, ديال ابن الهيثم أبو علي الصدفي ورواية المحبوب دخلها ابن رشيد السبتي القرن الثامن الهجري يعني بعد سبعة مئة هجرية ولكن القضية العيادة شنوغة يقول لنا لها قال لك هذه التلعة عليها أجبتها من طريق خراء من غيري طريق أبي طاهر أبي طاهر السلافي عن حدثنا محمد بن حماس بن المحبوب عن قال حدثنا أبو عيسى أبو, أبو عيسى التلميذي رحمه الله وسهل أبو عيسى بن سورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق بأنا معمر عن قتادة عن نس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به الجمن مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحدنا كرم على الله فما ركبك أحد كرم على الله منه قال فرفض عرقا أي فسال البراق عرقا هذا الحديث وش في هذا الحديث شهد فيه أبي محمد تفعل هذا فما ركبك احد اكرم على الله منه فهذا الحديث دلال على ان الانبياء ركبوا البراق ولكن هؤلاء الانبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم اكرموا, أكرموا منهم جميعا في هذا الحديث دلاله على فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الناس بل على سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والحديث يشير إلى ليلة الإسراء والمعراج لما أراد الله بمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا وأراد أن يكرمه كرامة لم يكرم بها احدا من خلقه ليقربه ويدنيه إليه فبعث إليه جبريل عليه الصلاة والسلام في ليلة مباركة وهي ما ندري ما ندري ما هذه الليلة هل هي 27 في رجب أو قبل ذلك أو بعد ذلك على كل حال بعض أو كثير الروايات ترجح أن تكون في رجب أما أن تكون في 27 أو 25 هذه أيضا تاتي من المرجحات التانية على كل حال هذه الليلة وصفها الله سبحانه وتعالى بالتنكير في القآن الكريم لأنها ليلة فريدة من نوعها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا تنكير للتعظيم وتفخيم ليلا من الليالي ولكن هذه الليلة لا يعرف قدرها وعظامها وما بالطلاء عز وجل فيها من الفضل إلا الله سبحانه وتعالى فجاء جبريل عليه الصلاه والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم فشق صدره عند زمزم بعد الرواية قال فوجدني عند الحاطيم واحد جنب من جوانب من جوانب الكعبه الحطيم يعني جهه الحجر بعد روايه تقول فان فرج سقف بيتي يعني يعني السقف ديال البيت الرسول صلى الله عليه وسلم انفرج فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصعد من من بيته على كل حال روايه قال فجاء بالبراق بعد ان غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وطهره بماء زمزم وأفرغ فيه طسطا من ايمان وحكمة قال فجاء بالبراق فادنى حصصا من يركب اسميه البراق وتشبه له بالبرق لانه يضع حافره عند منتهى بصره كحفر الحفر ديالو في منتهى البصر سرعتي سرعتي سيره قال فاستصعب عليه بمعنى استصعب كما تصعب البهيمه ان يركبها صاحبها استصعب البراق على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد ان يتركه ليركب فقال له جبريل ابي محمد انت تفعل هذا فما ركبك أحدون كرموا على الله منه قال فارفض عرقا فسال عرقا ذلك البراق سال عرقا يعني من هول تلك الكلمة التي قال له جبريل عليه الصلاة والسلام ما ركبك احد بعد رواية تقول أنه استصعب عليه حتى ضمين له النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون معه في الجنة أن يحشر معه في الجنة يعني حتى بغي يكون, يكون معه في الجنة واش الطلب برق الجنه أه؟ بل جدع الذي حين الى النبي صلى الله عليه وسلم ما سكاته حتى ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه في الجنة. كل بغل اللي ما أه؟ يريد الجنه والجمال يريد الجنة والبراق يريد الجنه يعني المخلوقات كلها تريد مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاق محمدا صلى الله عليه وسلم إلا الشقي ولا يشق محمد صلى الله عليه وسلم الا الشقي اما المؤمن فإنه يريد ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحبه البهائم وتحبه الجمادات قبل ان يحبه البشر كما قال ابو ثير رحمه الله تعالى وسلوه وحن جدع اليه وقلوه ووده الغرباء يسلوه وحن جدعن على سلوه بما نزهدوا فيه وصبروا فيه وسمحوا فيه وحن جدع عن اليه الجدع يحن اليه ويشتاق اليه ويريد مرافقته ام اهل مكه فقد سمحوا فيه واخرجوه من اخرجوه من بلده صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا المراد من هذا الحديث بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس عامه وعلى سائر الانبياء والرسل خاصه عليهم الصلاه والسلام الباب الاول في ثناء الله تعالى عليه واظهاره عظيم قدره لديه يعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة بجميل ذكر المصطفى وعد محاسنه وتعظيم أمره وسنوئه قدره اعتمدنا منها على ما ظهر منها على ما ظهر معناه وبانت حواه وجمعنا ذلك في عشرة فصول خُلِعَ الْعَلَامَةَ يعني إذا لم تكن تعلم يعني إذا لم تكن تقرأ القرآن العظيم إذا كنت تقرأ فقد علمت وإذا لم تكن تقرأ القرآن العظيم فلتفلت علامة أن القرآن الكريم في آيات كثيرة آيات كثيرة جدا يعني مليئة جدا بذكر جميل المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث في إضافة الصفاء لموصف بجميل ذكره أي بذكره الجميل. بذكره الجميل وعد محاسنه القرآن الكريم عد المحاسن للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا قال اعتمدنا على ما ظهر معناه وبنى بحواه في معنى المغاديش نتبع القران القرآن كله ولكن غزين نختار منه آيات التي ظهر معناها ظهورا جليا وبانت حواها بيانا واضحا ما تحتاج لي لتفسير ولا للشرح ولا وإلا فكل كلمة في القرآن الكريم تزل على عظيم قدر محمد صلى الله عليه وسلم كل كلمة كل جملة كل آية كل من سور القرآن الكريم على عظيم قدر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن يقول نظرا للاختصار ضربا للاختصار ونظرا ل اقتباس ما يظهر معناه يعني بداهة اكتفينا بذكر ما, ما ظهر معناه وبان في حوى وفي العشرchin الفصل الأول في ما جاء في المدح والتناء أي ما جاء في سياق المدح والتناء تعظيم القدر الله أو الم Lincoln هناك ما جاء في سياق المدح والتناء هناك ما جاء في سياق الإخباري هناك ما جاء في سياق الأمري وهناك ما جاء في سياق النهي هنا يعني كل وكل هذا يدل على عظيم قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول مثلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هل يدل هذا على عظيم قدره نعم يدل, يدل على عظيم قدره صلى الله عليه وسلم ولكن هو بدأ بما يدل على المدح والثناء بمعنى المدح الصرف والثناء الصرف لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد لمحاسين تعداد مصدره عدد الشيء يعدده تعديدا هذا هو القياس ولكن تعداد جاء من باب ما يسمى بأسماء المصادر اسم المصدر ليدل لي على التكرار تعداد يدل على ماذا يدل على التكرار الكثير كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول ما تقول في النكرة؟ تعظيم جاءكم رسول أي رسول عظيم جليل القدر عظيم القدر من انفسكم هذا الرسول منكم اي من البشر الخطاب اختلف العلماء كما سياتي في الخطاب لمن يكون واش من انفسكم أي يا معشر قريش او في أن من انفسكم يا معشر العرب او من انفسكم يا معشر الناس جميعا على كل حال يعني كل كل معنا من هذه المعاني محتمل من انفسكم بشرا مثلنا ولكنه يوحى إليه وقرا من انفسكم من النفاسة وهي ماذا وهي الجوده والخيار خيار الشيء وجودته فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحيه فهو جيد وخيار وقد جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم خيار من خيار الله سبحانه وتعالى استفى من كذا كذا ومن كذا وكذا واستفاني من بني هاشم، فما زلت خيارا من خيار بمعنى سلالة سلالة وخلاصة لخلاصة. صلى الله عليه وعلى آله وسلمة. إلى إلى إلى شرحناهبي من أنفسكم إلى شرحناها أن من أنفسكم أنه صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه ليس البشري فيما أكرمه الله عز وجل به من الكرائم والكرائم والفضائل والمناقب. عزيز عليه ما عن التوم. عزيز عليه صلى الله عليه وسلم ما عانته البشر عانته الناس والعنات هو الحرج والشدة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لهذه الأمة أن تقع في الحرج ولا يريد لهذه الأمة أن تقع في, في الشدة والعسر بل ما جاء هو إلا ليرفع عن هذه الأمة الاسراء والأغلال التي كانت عليهم يحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الإسر والغلال التي كانت عليه ما بوعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا من نجل أن يفرج عن الأمة ما هم فيه من الشدة والضيق من من الضيق والحرار عزيز عليهما عن التم حريص عليكم نبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا أكثر مما تحريص المرأة على وليدها على صغيرها فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا شغل الناس يوم القيامة بأنفسهم إن شغل النبي صلى الله عليه وسلم بأمته إذا قال الناس نفسي نفسي نفسي اللهم سليم نبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي أمتي أمتي ويذكر أمته وصلى الله عليه وسلم وما أبكاه صلى الله عليه وسلم إلا قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أبكاه أن يكون شهيدا على الأمة وفيهم وفيهم وفيهم وصلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الأمة سيكون فيها الصالح ويكون فيها الطالح اما شاهدته على الصالح فهي لا يعني لا نقاش فيها وهو صلى الله عليه وسلم سيفرح بها ويسر ولكن كيف يشهد صلى الله عليه وسلم على واحد من من الذين بدلوا وغيروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين احدثوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما يبكي لأنه لا يريد لواحد من امته النار ولا يريد لواحد من امته صلى الله عليه وسلم الحرج لا في الدنيا ولا في ولا في الاخره ولذلك بكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا حيث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم منحه الله عز وجل اسمين من اسمائه الحسنى الرؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم رؤوف بمن؟ رؤوف بالمؤمنين رحيم بالمؤمنين فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للناس جميعا رحمة للبشرية كلها بل لكون كله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولكن هناك نوع من خاص من الرحمة رحم الله عز وجل به أمة محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ساروا على نهجه وماتوا على ملته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السمر قندي أبو ليت سمر هو من الحفاظ من العلماء المحدثين ومن العلماء المفسرين رحمه الله تعالى عليه له كتب كثيرة قال وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء وقراءة الجمهور بالضم قراءة الجمهور من أنفسكم جمع نفسين قال القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله قلنا القاضي الإمام هذه من الفضل التي يدرجها الرواة يدرجها رواة الشفاء أما هو فإنما يصف نفسه ب ابي الفضل قال أبو الفضل وفقه الله إذا بغينا نحرر بكلام ديال ديال المؤلفه غادي نقول قال أبو الفضل وفقه الله وابو الفضل الكنيا يمتدح بها ويكنّابها بها عن عن, عن اللي المجرد بمعنى مشلين سنة ما يذكر الرسول كيف يقول أبو فلان من أبو فلان بلمس قل علي ولا محمد ولا تقول أبو فلان يعني تكني عن عن نفسك يعني تصور نفسك فكذلك المرأة نقول أم فلان أم عبد الله أم زينب أم فاطمة أم كذا فزمنا تقول زينب ولا فاطمة ولا عائشة ما إلا ذلك فهو يكني عن نفسه بذلك مشي تعظيما وإنما حتى لا يذكر نفسه يعني بالاسم المجرد هكذا أعلم الله، قال رحمه الله، وفقه الله، أعلم الله المؤمنين لقد جاءكم. هو كيشهد هذا الكف. أعلم الله المؤمنينكم يعني ماذا؟ يا معاشر المؤمنين. أو العربكم يعني ماذا؟ العرب. أو أهل مكة لقد جاءكم يعني يا أهل مكة. أو جميع الناس لقد جاءكم يا معشر البشر على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب على اختلاف المفسرين كله المخاطب وش المؤمن؟ المؤمنين فقط أو العرب يعني مؤمنيهم وكافرهم أو أهل مكة قريش خاصة أو جميع الناس في اختلاف من المواجه بهذا المخاطب أنه بعث فيهم رسولا من انفسهم يعرفونه من أنفسهم وإذا كان شيء من نفسك فإنك تعرفه يعرفونه ويتحققون مكانته عرفوا المنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا صدق دياره عرفوا الأمانة دياره ويعلمون صدقه وأمانته فلا يتهمونه بالكذب إلى جانب واحد آخر من الشبلا اخر من جهة أخر أخرى يمكن تقلب على على سيد يلو أي سيرة ذاتية يلو هيا السيدة شنو دار في بلاده عجل عنه شنه المصائب والكوارث اللي درها في بلاده عجل عنه وظهر في هذا المظهر الجميل لا قال لكلام من نفوسكم بمعنى ولد فيكم وبعد فيكم فانتم تعرفونه بعد أن, أن يكون ماذا أن يكون بشرا سويا يعني بعد ان كان تعرفونه جانينا وتعرفونه والدا وتعرفونه رضيعا وتعرفونه طفلا وتعرفونه شابا وتعرفونه كهلا أبعد الكهولة تكذبونه، أبعد الكهولة تكذبونه، هذا ما يريد أن يقوله، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم. بمعنى لا يتهمونه بأنه لا ينصح، بل عرفوه بأنه نصوح. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نصوح. من قدر النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل البيعة ولا بعد البيعة، فهو صلى الله عليه وسلم نصوح لكونه منهم وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها. على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادته او قرابه القبائل العربيه النبي صلى الله عليه وسلم له معها قرابه ولكن ماشي مع مباشره قرابه مثلا مع ابي للقبيلة المعينة بني زهره قرابه مع جده قرابه مع جد جده فاذا تتبعت اجداده الى اسماعيل عليه الصلاه والسلام فانك ستجد القبائل العربيه يعني تناسبت مع اجداد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع سلسلته نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت له فكان له صلى الله عليه وسلم نسب وصير وقرابه مع كل القبائل العربية وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القربع وقرابته صلى الله عليه وسلم هم العرب جميعا وكونه صلى الله عليه وسلم من اشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على, مدى على قراءة أنفسكم هذا كل قراءة أنفسكم نشرح لقد جاءكم رسول من نفسكم قال أي كونه أشرفكم وكون صلى الله عليه وسلم أرفعكم قدرا وأفضلكم صلى الله عليه وسلم منزلة وهذه نهاية المدح يقول القضاء عيض رحمه الله هذه المبالغة في المدح وهذه هي النهاية في المدح للرسول صلى الله عليه وسلم ثم وصفه بعد بأوصاف الحميدة بعد أن وصفه بأنه من أنفس الناس وأنسب الناس وأحسى الناس وصفه بأوصاف ما هي هذه الأوصاف أوصف وصفه بأنه رؤوف عزيز عليهم التم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بعض الأوصاف اي كل وصف من هذه الأوصاف لو كان وحده لكان كافيا فكيف إذا اجتمعت هذه الأوصاف للرسول صلى الله عليه وسلم واتنا عليه بمحامد كثيرة من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخرهم وعزته ورأفته ورحمته بمؤمنيه هكذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعضهم أعطاه اسمين من اسمائه رؤوف رحيم رؤوف رحيم أعطى الله سبحانه وتعالى اسمين من اسمائه الرؤوف الرحيم من اسمائه الله عز وجل وأعطاه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا لا يدخل في بابا لا يدخل في باب الإشراك مش ما تقولش إذا قلت رؤوف رحيم فقد اشركت هذا يدخل في أن الله سبحانه وتعالى له صفات مطلقة والبشر له صفات نسبيا ومن البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صلى الله عليه وسلم رؤوف بما يناسب مكانته ومنزلته وأنت أيضا رؤوف رحيم بأسرتك بما يناسب مكانتك ومنزلتك رؤوف بطلباتك وسلامتك بما يناسب منزلتك ولكن هل نقارن رأفتك ورحمتك بتلامذتك وأبنائك هل نقارنها برأفة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته بالامه لا ابدا فإذا إذا طلعنا لها الدرجة فهل نقارن رأفة ورحمة محمد صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل الله ورحمته, ورحمته, ورحمته؟ أبداً. وهكذا وهكذا يعني بدون أن يقع الإنسان فيه يقول فلماذا نقضى أفن رحيم الله سبحانه وتعالى أفن رحيم كي يقول العلماء هذه الصفات إذا أطلقت على الله عز وجل تكون معرفة وإذا أطلقت على غيره صلى الله عليه وسلم تكون منكرة فتقول الرؤوف الرحيم هو الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم هو محمد صلى الله عليه وسلم إذا جثت في الخبر للمعرفة فهو أيضا معرف إن الله غفور رحيم فهي معرفة بماذا؟ إن الله معرفة بالمبتدا معرفه بماذا؟ معرفه بالمبتدا ولكن ننسيها هكذا فتقول للبشر الرؤوف بالالف واللام لا ان تقول العزيز فيكم مثلا شي واحد عزيز ياك كل شيء واحد عنها عزيز ولا حميد ياك ولكن يقول العزيز لا ما تقولش العزيز العزيز الالف واللام الاستغراق معنى العزه واستغراق معنى العزه انما يكون لله سبحانه اذا اعطاه اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى ليجله وليكرمه وتاتي الايه الأخرى أن شاء الله سبحانه وتعالى التي ستكون مطلقة الدرس اللحق بحول الله هي قوله سبحانه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من نفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين